فامشوا في مناكبها وكنوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخصف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من فِي السماء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 ma yumsikuhunna illa al-Rahman inna huu bikul shayin basiir amman hada al-lazih wajudun lakum yansurukum min dungin al-Rahman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 من يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قل لهم ما تشكون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إن من علم عد الله وإنما أنا نذير بي فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَةً سِيئَتْ حُجُومُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَقِيلَ هَٰذَا الَّذِي كُنتُم بِهِ تَدَّعُونَ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 اُكُم غَمْرًا فَمَن يَأْتِكُم